بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحيح وعلى آله, وعلى آله بعد. ماذا؟ نعم نعم هي صحابية لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بين فعلها وامرها بالله تكفير الله الذنب الذي فعلته تكفير على النذر وهذا استدل اهل العلم أن الله أن من المعاصي الأسائل المحسن من الحيوان وصلنا إلى قوله تسع عشر قال المراد رحمه الله تعالى لو هي الحرف ماذا تسع عشر الحروف المعاني الثنية قال حرف له أربعة أقسام الأول لو الامتناعيه وعبارة أكثرهم لو حرف امتناع الامتناع أي امتناع الثاني الامتناع الأول قال الامتناع أي على الامتناع الثاني الامتناع الأول وهذه عبارة ظاهرها أنها غير صحيحة ظاهرها أنها غير صحيحة لأنها تقتضي كون, كون جواب الأول امتنعا غير ثابت دائما وذلك غير لازم لأن جوابها قد يكون ثابتا في بعض المواضع في قولك الطائر. لو كان هذا انسانا لكان حيوانا فإنسانيته محكوم بامتناعها وحيوانيته ثابتة صفة الحيوانية فيه قال وكذلك قولهم لو, لو لو ترك العبد سؤال ربه لا أعطاه فترك السؤال محكوم بعدم حصوله والعطاء محكوم بحصوله والله سبحانه وتعالى يعطي بالنشان ونأسمائه المعطي لكن عطاء الله ماذا؟ عطاء بمعنى الرزق العام وعطاء بمعنى الرزق الخاص فالأول عام لكل أحد والثاني خاص بمن هداه الله وفقه قالوا المعنى أنه عطاء وحاصلوا مع تلك السؤال فكيف مع السؤال من باب وكذا قول عمر في الصهيب رضي الله عنهما لو لم يخاف الله لو لم يخف الله لم يعصي فقدم فعدم المعصية محكوم بثبوتة لأنه إذا كان ثابتا على تقدير علم الخوف الحكم بثبوتية على تقدير ثبوت الخوف أو لا وكذلك قوله تعالى ولو أنما في الأرض من سجاسة القمر والبحر مدوه بعدي سبع توابح حر ما لهذ كلمات الله فعدم النفاذ ثابت على تقدير كون ما في الأرض من الشقر اقلاما من لدها البحر وسبعة أمثاله فثبت عدم النفاذ على تقدير عدم ذلك أو لا فهذه الأمثلة ونحوها تدل على فساد قولهم لو حرف امتناع الامتناع والتحقيق في ذلك أن لو حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى هذا الأولى أن يقال في الإعراب حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى هذا هو الاولى قال فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها ويلزم كون شرطها محكوما من تناعي. اذ لو إذ لو قدر حصوله لكان الجواب كذلك فتقدير حرف فالتصوير حرف وجوب لوجوب وتخرج عن كنونة هذا التعليق في الماضي وأما جوابها فلازم يكونه عن على كل تقدير لأنه قد يكون ثابتا وامتنع الشرط كما تقدم ولكن الأكثر أن يكون امتنعا إذن نقول التحقيق في ذلك أن لا حرف يدعو على تعليق فعل بفعل في مضى قال فقد اتضح في ذلك أن لو تدل على أمراين أحدهما يامتنع شرطها والثاني كونه مستلزما لجوابها ولا تدل على امتناع الجواب في نفس الامر ولا ثبوته فاذا قلت لو قام زيد لاقام عمرا فقيام زيد المحكوم بانتفائه في موضع ويكونه مستلزما لثبوته لثبوت قيام عمر يعني ثبوته شرط لقيام عمر وهل لعمر قيام اخر غير لازم عن قيام زيد او ليس له لا تعرض له في الكلام لذلك ولكن الأكثر كون الثاني كون الأول والثاني غير واقعين هذا الأكثر في الاستعمال العربي قال وقد عبر ابن مالك رحمه الله عن المال لو بثلاثة عبارة حسن وفيه بالمراد الأولى قوله في التسهيل لو حرف شرط يقتضي لفن يلزم لثبوته ثبوت غيره والثانية قوله في بعض نسخ التسهيل لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه والثلاثة قلوا في شرح الكافية لو حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت, ثبوت تاليه قال وقال ابنه رحمه الله تعالى ولا شك انما قال يعني أباه في تفسير لو أحسن وأدل على معنى لو غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح وافم بشرح معنى لو هو الذي قصد سيب ويه من قوله لو لما سيقع لوقوع غيره لما كان سيقع لوقوع غيره يعني انها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيرها والمتوقع غير واقع فكانه قال لو حرف يقتضي فعلا امتنع الامتناع ما كان يثبت لثبوته قال وهو وهو نحو وهو نحو مما قاله غيره فلترجع الى بيان فلنرجع الى بيان صحته فنقول قولهم حرف قولهم لو حرف يدل على امتنان اثنين امتنان الاول استقيم على وجهين استقيم على معنين فقط الأول أن يكون مراد أن جواب لهم امتنعوا لامتناع الشرط غير ثابت تبوت غيره بناء منهم على مفهوم الشرط في حكم اللغة لا في حكم العقل ما معنى في حكم اللغة؟ يعني أنه يلزم من حصول الشرط حصول ماذا؟ المشروط لغة لا في حكم العقل العقل قد يجوز اشياء ماذا يعني لا تمثل الواقع بصله قال ب والثاني قال ان يكون المراد أن جواب له ممتنع لامتناع شرطه وقد يكون ثابت لثبوت غيره لانها اذا كانت تقتضي نفي تاليها واستلزمه لتاليه فقد دلت على امتناع الثاني امتناع الأول لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا لثبوث أمر آخر فإذا قلت لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا فلابد بانتفاء القدر المساوي منه للشرط فصح إذن أن يقال لو حرف يدل على امتناع الثاني امتناع الأول انتهى كلامه مختصرا وهذا الوكد الثاني هو الذي قرره في شرح الألفية وهو كلام الحسن إذن لو قال حرف امتناع لامتناع لا يعني في جميع الحالات لا يعني في جميع الحالات وإنما تعليق شيء بشيء وإنما عبارة عن تعليق تعليق أمر بأول يعني وقال الشلوبين لو ليست موضوع للداتة على الامتناع بل موضوعها ملصة عليها سيبوي من أنها تقتضي لزوم جوابها لشرطها لزوم جوابها لشرطها ماذا وجودا او عدما امتنع الاول امتنع الثاني واين وجد الاول وجد الثاني هذا المراد قال من انها تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقد فقط فقط فقط ارفاق تزيينيه وقط اسم فعل معنا حسب قال قلت فيها مع ذلك وعلى وفيها مع ذلك دلالة على امتناع شطها وذلك مفهوم من عبارة شيبوي رحمه الله فإنه نص على أنها للتعليق في الماضي بقوله لما كان ومن ضرورة كونها للتعليق في الماضي أن يكون شطها من في الوقوع لأنه لو كان ثابتا لكان الجواب, ك... لكان الجواب كذلك فتكون حينئذ حرف إيجاب لإيجاب وليس ذلك معناها وقال بعض المحيين لو لها, أربعة أحوال. لو لها اربعه احوال قال الاول ان تكون حرف امتناع للامتناع وذلك اذا دخلت عدم جبيني نحو لو قام زيد لقام عمرا والثاني ان تكون حرف وجوب لوجوب وذلك اذا دخلت عدم من عيني له لم يقم زيد لم يقم عمرا واصلها ان تكون حرف وجوب لامتناع وذلك الى دخلت على موجبنا بعده منفي نحو لو قام زيد لم يقم عورا والرابع ان تكون حرف امتناع لوجوب وذلك الى دخلت على منفي بعده موجب نحو لو لم يقم زيد قام عورا وهذا لا تحقيق فيه بل هي في ذلك كله حرف امتناع لامتناع يعني ارجع الاول ارجع الأول تعليق شيء على شيء يعني إن انتهى الاول الأول امتنع الثاني وإن ثبت ال وإن ثبت الأول ثبت الثاني وعند الثبوت ما هو الذي يمتنع الظل امتنع الظل. قال قال ففي المثال الاول دل على امتناع قيام عمر امتناع قيام زيد في الثاني دل على امتناع عدم قيام عمر الامتناع عدم قيام زيد ورسم من امتناع عدم قيامه قيامهما وجود قيامهما وفي الثاني وفي الثالث دلت على امتناع قيام عمل الامتناع قيام زيد والرابع الرابع دله على امتناع قيام عمل الامتناع عدم قيام زيد فتامل ذلك قال وقد وصدق الكلام على معنى لو في غير هذا الكتاب واخذت له اوراقا عنده كتاب في احكام لو كتاب مستقل قال وفيما ذكرته هنا كفايه ويتعلق باللون الامتناعيه مسائل مسائل لا بد هنا لا بد هنا الاشاره اليها طيب هذه لو للفائده لو ام ادوات الشرط غير الجازمه اي اصل ادوات الشرط غير الجازمه ام اذا اطلقت في أم إذا أطلقت في الأمور العلمية فما المراد بالأم الأصل الأصل في الشيء أم, أم, مثل أم الجوازم مثلا هكذا تقول كان أم الباب في أخواتها إن أم الباب في أخواتها ظن أم الباب في أخواتها من هذا كأم كلمة أم في الأمور العلمية ماذا تعني أصل، أصل اصل الباب أم الباب اصل الباب ولو هنا لو هنا ما هي ام ادوات الشرط غير الجاهزه لذلك لا بد لها من ايش لا بد لها من خصائص لان كل شيء اصل لا بد أن يختص بخصائص لا تدخل في ايش لا تدخل في الفروع لا تدخل في الفروع وهذا هو المتعين هنا طيب والمساء إن شاء الله نوصلها غدا إن شاء الله وغدا يكون الدرس تابع له تكمله.